إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم أجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أجلون السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فَمَا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا وَسُلْنَاهُ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قال إنكم قوم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 قطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء